بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أو لئات القون إليه بالموادة وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ايذ قفكم يكون لكم اعداء ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ود ودوا لو تكفرون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 وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان يُشْرِكْنَ يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان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 تَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ